اليوم إن شاء الله سنستمر في دراسة دروس الاستماع من كتاب مئة محادثة عربية الجزء الثاني. هذي إني إن شاء الله كتاب ملندكت كان دي برجارتن تانج استماع داربو كو سراتوس برشكابان بحص ونحن الآن في الفقرة رقم 26 وعشرين صفحة رقم 38 وثلاثين. دان سكرين إن شاء الله كده. دي بارجغراف نومر 2 بلو إنم هل مانتيجا بلو كالعادة استمع أولاً إلى الفقرة باللغة العربية وبعد ذلك استمع إليها مرة أخرى بالترجمة. سيبرت بيسنياس الله كمان نجركن دلو بارجغراف نيا. دعم بحص عربي سط له نيا كيت أكان بلان ترجمه نيا. ذهبت إلى الملعب مع صديقي لنلعب الكرة. وقمنا بالإحماء أولا أنا جريت حول الملعب وصديقي قفز الحبل بعد ذلك صديقي اختار السباحة ولم يلعب الكرة حسنا الآن تفضل استمع إلى الفقرة مرة أخرى بالترجمة بي سكارانج سلاحكم من دنكركان لجي بارغراف نياد دنان ترجمه نياد ذهبت إلى الملعب مع صديقي لنلعب الكرة سيباركي كلبنان برسمة منكو أجر مينبولا وقمنا بالإحماء أولا دان كي تملك كان بمناسا دولو أنا جريت حول الملعب سيالاري سكتار لبنان وصديقي قفز الحبل دان تمنكو لومبات تالي بعد ذلك صديقي اختار السباحة ولم يلعب الكرة ستلاهيتو تمنكوبي له برنانك دانت دامين بولا حسنا الآن سنبدأ في الفقر رقم 29 في صفحة رقم 40 بيك سكرانك تأكان ممولاي دي بارغراف نومور دوا بولو دي لابان دي هلمان نومور امباد بولو استمع إلى الفقرة باللغة العربية أولاً. سلّه كان من ذنكر كامبرغرافنيات بجنب حصارة بدولو. غالباً أذهب للمتنزه أيام العطلة. أتمتع بمشاهدة الطيور وسماع عذب أصواتها. وكذلك أشاهد نافورة الماء والبركة الممتلئة بالأسماك تحتها. المكان نظيف جدا، وهواه نقي أيضا. طيب، الآن تفضل استمع إلى الفقرة مرة ثانية بالترجمة. بايك، سكرانس هل كملنا كن لجي بارجغراف نيا دن ترجمة. غالبا أذهب للمتنزه أيام العطلة. سيرنيا سيبرجي كتمان كتيكا هاري هري لبور. أتمتع بمشاهدة الطيور وسماع عذب أصواتها. سيا منك ماتي، بمن دعن ملهة كان مردونيا كتشوانيا. وكذلك أشاهد نافورة الماء والبركة الممتلئة بالأسماك تحتها. سيجج ملهة أيرمانشور بنه دعن اكان dibawahnia. المكان نظيف جداً وهواءه نقي أيضاً تمتني برسيسكالي دان هواني جوجة سجار حسناً وبذلك انتهينا من درسنا اليوم باي بيجيتو كتاسو ده سلاسي بلاجراني هارئيني انتظرونا في الدروس القادمة وشكراً لكم وإلى اللقاء تنقو كامي دي بلاجران دبان دان ترمكاسي دان سامباي جنبا أرى بودكاستس تكلل العربية. <تكلمة>